أما بعد الحديث ايها الاخوه الكرام حديث عن موضوع شيق للقلوب تحب سماعه لان كل قلب يطمع ان يحصل هذا المطلب العظيم الذي هو موضوع حديثنا هذا ألا وهو انشراح الصدر ولا شك أيها رخوة الكرام أن كل أحد يحب لنفسه هذه الخصلة العظيمة يحب أن يكون منشرح الصدر ولا يرضى ولا يحب لنفسه ضد ذلك من ضيق صدر وضيق عطن وكثرة ملل وكثره ضجر لا يحب لنفسه ذلك ولا شك ان انشراح الصدر معونة للعبد على كل خير لأن بانشراح صدره يتمكن من الاتيان بالطاعات على أتم حال وبانشراح الصدر يتمكن من تربيه الأولاد ورعاية النشأ والقيام بمصالحهم على أتم حال بانشراح الصدر يستطيع إن كان مسؤولا أو مديرا أو نحو ذلك أن يتعامل مع من تحته بأتم حال إن كان يقوم بمهمة عظمت وكبرت أو قلت يستطيع أن يقوم بها على أتم حال فالجراح الصدر معونة للعد في كل مهمة ولا سيما المهام العظيمة الكبيرة الضخمة وتامل ذلك في دعوة موسى عليه صلوات الله وسلامه عندما أمره الله وكلفه بتلك المهمة العظيمة الكبيرة الا وهي الذهاب إلى الطاغية فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى وهي مهمة من أعظم المهمات وأشقها وأكبرها، فلما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ذهب بدعوات بدأها بسؤال الله تبارك وتعالى أن يشرح له صدره، لان المهمات التي يقوم بها العبد لا يمكن أن يقوم بها إلا مع الشرح الصدر. وانظر منا الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وسرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك قلبك؟ ولا سمك ايها الاخوه الكرام ان انشراح من الصدر منه الهيه تنال بمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ولا بد ايضا مع ذلك من بذل اسبابه دعا الله سبحانه وتعالى عباده اليها يتحقق بقيام العبد بها إن صدره بإذن ربه سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ويقول جل وعلا فمن شرح الله صدره بالاسلام فهو على نور من ربنه وهذا يفيد ان شرح الصدر مننه الهيه يهبها جل ثعلاه لمن يشاء من عباده فهو الذي يشرح الصدور وهو الذي ييسر الامور وهو الذي بيده أزمة كل شيء ومقاليد السماوات والأرض فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفي هذا المعنى يقول أحد السلف كلمة عجيبة يقول لو أن قلبي أخرج وجعل في يدي اليسرى وجئ بالخيرات كلها ووضعت في يدي اليمنى. لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه إذ الأمر بيده وقلوب العباد بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء وكان من اكثر دعاء نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت ام سلمة يا رسول الله او ان القلوب لا قال ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فان شاء اقامه وان شاء ازاقه وفي الذكر الحكيم يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وفي هذه الوقفه او الكلمه أشير إشارة لا تطول إلى أهم أسباب انشراح الصدر ولا شك أن الانشراح الصدر أسباب عديدة لكن من أهم هذه الأسباب عشرة أسباب عظيمة لنتأملها معاشر الإخوة الكرام اول واعظم أهم اسباب انشراح الصدر توحيد الله واخلاص الدين له وافراده جل وعلا بالعباده والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره والتوحيد هو الغايه التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لاجلها وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمر إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. وحاجة القلب إلى التوحيد كحاجة السمكة إلى الماء، بمعنى. أن القلب إذا انتفى عنه التوحيد مات ولم تصبح به حياة وقد قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحيينا أي بتوحيد الله وإخلاص الدين له. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحياة القلب وانشراحه وقرة العين وتلذذ النفس إنما يكون بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له والمسرك عياذا بالله من أضيق الناس صدرا وأكثرهم هما وحرجا كما مر معنا في قول الله سبحانه ومن يرد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده ألا وهو نور الإيمان كما قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وتأمل في قوله مر ربّه فهو مننّة يمنّ بها سبحانه وتعالى على ميسى قال الله تعالى يمنّون عليك أن أسلم قل تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ويقول جل وعلا ولولا فض الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ويقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فهذا النور نور الإيمان إذا اكرم الله سبحانه وتعالى عبده به وجعله من أهله اتسع صدره وانشرح فؤاده وقرت عينه وتحققت سعادته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 سعادة عظيمة ويهناءة كبيرة بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من إيمان الأمر الثالث من أسباب السعادة العلم النافع المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه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 يبدد ظلمات الباطل يبدد ظلمات الاهواء ينير لصاحبه طريقه فيسير على نور من ربه وعلى بصيره من بها عليه خالقه سبحانه وتعالى والعلم رفعه لصاحبه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وحقيقه ان العلم بهجه للقلب وراحه للنفس لا يدركها الا من اكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم وتحصيله ومن عليه باقتطاع اوقات من حياته في تحصيل العلم فقرّت عينه بذلك ولهذا فان العلماء يعدون العلم روضه بهيجه وبستانا أنيقا وزهورا مفرحه ومبهجه انظر ذلك في اسماء كثير من كتب اهل العلم لمؤلفاتهم رياض الصالحين الروضه المربع الروضه الانف بستان العارفين الى غير ذلك من اسماء كثيره جدا تدل على ان العالم يرى ان العلم روضه بهيجه وبستان انيق وزهور بهيه وحسنه يانس بها وتقر بها عينه ولهذا فالعالم يعيش مع العلم ومع مسائده عيشه هنيئة تقر بها عينه ويانس بها فؤاده وينشرح بها صدره السبب الرابع من اسباب انشراح الصدر الانابه إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته وتقديم محبته جل في علاه على محبه كل شيء محبة تثمر في العبد إقبالا على الله عز وجل طاعة لأمره وانتهاءا عما نهى تبارك وتعالى عنه فهذه المحبة وهذا العمل وهذه الطاعة وهذه العبادة لله سبحانه وتعالى لا شك أن لها أثرها العظيم على العبد في شراح صدقه وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه عندما يقبل على الصلاة يقبل على العبادة يقبل على الطاعة والله إنك لا تسمع من كثير من الناس عندما تحدث عن هم أصابه أو مشكلة أقلقته فيقول صليت لله ركعتين وجلست في المسجد وقرأت القرآن وإذا بكل هذه الأمور انزاحت عن صدري ولم يبق منها شيء بلا ريب الطاعة لها أثرها العظيم في انشراح الصدر وانزياح الهموم وزوال الغموم وتيسر الأمور ومن يتقلها يجعل له من أمره يسرا لا شك أن الطاعة والإنابة والإقبال على الله سبحانه وتعالى سبب لكل خير وملاذ لكل مغموم ومغموم ولهذا ينبغي للعبد أن يفزع دائما وابدا إلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى الصلاة وإلى الإقبال على مرضات الله سبحانه وتعالى فبذلك تتحقق سعادته وينشرح صدره السبب الخامس من أسباب انشراح الصدر مداومة الذكر والعناية به والله جل وعلا يقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب فينبغي للعبد أن يكون له نصيب وافر من ذكر الله جل وعلا. والله يقول اذكرولي الكفر ويقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظني أبدي بما ذكرني وتحركت بشفتا وأمرت الله على عباده بذكره بكثرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبعوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فكلما اعتنى العبد بالذكر لله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك سببا مباركا وعظيما عليه في راحة نفسه والذكر له فوائد عظيمة بسطها الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب قال فيه إن للذكر أكثر من مئة فائدة وعدد هو رحمه الله أكثر من سبعين فائدة من فوائد الذكر وآثاره وعوائده الحميدة على الذاكر في الدنيا والآخرة السبب السادس من أسباب انشراحي الصدر الإحسان إلى الخلق بما يستطيعه العبد من وجوه الإحسان سواء بمال أو بمعونة أو بجاه أو بغير ذلك من وجوه الإحسان ولو أن تلقى أخاك بوجه طيب فهذا الإحسان إذا الخلق مدعاة ل انشراح الصدر وارتياح النفس ولا يزال هذا الموفق الذي يلقى اخوانه بالوجه الطيب وبالوجه السمح وبالمعامله الطيبه والمعامله الكريمه له الاثر على نفسه وعلى رفقائه السبب السابع من أسباب انشراح الصدر الشجاعة وقوة القلب لأن الجبان الذي مرض قلبه بالجبن والخور يكون دائما قلقا مضطربا فزعا لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، لأن المخاوف التي هي أوهام تحتوشه من كل جانب فيكون كثير القلق، كثير الضجر كثير الملل كثير التخوفات في أوهام يعيشها تحدث في قلبه التراث فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالشجاعة ومنع عليه بقوة القلب في خير وطاعة لله سبحانه وتعالى كان لذلك الاثر العظيم في تحقق انشراح الصدر وهذه الخصلة مع التي قبلها شجاعة القلب وبعده عن الخور مع التي قبلها الاحسان الى الخلق وهذا يدل على كرم النفس وسماحة الفؤاد بهاتين الخصاتين الكريمتين تتحقق للعباد خيرات عظيمه ولهذا جاء في السنه التعوذ بالله تبارك وتعالى من ضديهما كما جاء في الدعاء الماثور اللهم اني اعوذ بك من الجبن ومن البخل الجبن ضد الشجاعه والبخل ضد الاحسان والانفاق فاذا كان الانسان جبانا بخيلا اثر ذلك عليه ضيقا في صدره والنبي عليه الصلاه والسلام ضرب كما في الصحيحين من حديث ابي هريره مثلا عجيبا للمنفق والبخيل مبينا من خلال هذا المثل اثر النفق واثر البخل على العبد إن شراحا في الصدر أو ضيقا في الصدر وتأمل المثل فإنه نافع عظيم النفع وهو في الصحيحين من حديث أبي هريره قال عليه الصلاة والسلام مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان ما هي الجنة؟ الدر الذي يستعمل في الحروب للوقاية من السهام ومن النبل عليهما جنة من ثديهما إلى تراقيهما مسافة قصيرة جدا من البدن. قال عليه الصلاة والسلام فكلما أنفق المنفق وبدل اتسعت تسعة الدرع التي ويلبسها حتى تغطي بنانه وحتى تعفي اثره تكون ضافيه عليه وهذا اثر النفق على العبد نفسه المنفق من اجتراح صدر وراحه مال وسعه خير وبركه في الرزق قال واذا اراد البخيل أن ينفق لزقت كل حلقة من حلقات الدر مكانها أي أنها تضيق عليها وهذا أثر البخل على صاحبه بضيق الصدر السبب الثامن من أسباب انشراح الصدر إخراج دهل القلب وهذه مهمة جدا. اخراج دغلي القلب أي ما في القلب من سخائم وامراض من غل وحقد وحسد ونحو ذلك من الأمراض التي تؤثر في الإنسان ضيقا في صدره والحسود دائما في ضيق صدر ودائما في هموم ودائما في غموم لأنه جعل نفسه أدوا لنعمه الله والله سبحانه وتعالى لا يزال ينعم على عباده هذا بمال وهذا بمكانه وهذا بتجاره وهذا بزواج وهذا إلى آخر النعم لا تزال والحسود لا يزال في ضيق صدره كلما تجددت على عباد الله نعمة والحاسد أدو نعمه الله تبارك وتعالى على عباده فمن الأمور المهمة في تحقيق انشراح الصدر وراحة القلب أن يحرص العبد على اخراج هذه الأدرال وهذه السخائم من قلبه وفي الدعاء الماثور وَاسْلُلْ سخيمة, سخيمه صدورنا هذا السؤال أن يخرج الله سبحانه وتعالى ما في القلب لأن هذه الأشياء ان وجدت في القلب أمرضت وأسقمت وأدخلت عليه من الضيم والهم شيئا كثيرا الأمر التاسع من أسباب إنشراحي الصدر ترك الفضول سواء فضول الكلام أو فضول النظر أو فضول السماع أو فضول الأكل أو نحو ذلك وهذا الفضول مجلبة للهموم والغموم وأنواع المكدرات وكم أدخل الإنسان نفسه في موارد مشيرة وطرائب سقيمة بسبب فضول الكلام أو فضول السماع أو فضول النظر بأن يكون أتاح لنفسه نظرا حرمه الله عليه أو سماعا حرمه الله عليه أو كلاما حرمه الله عليه أو نحو ذلك وهذا أمر جد خطير كم من نظرة اهلكت صاحبها وكم من سماع أورد صاحبه الموارد وكم من كلام اعطب صاحبه رب كلمه يقولها الرجل لا يلقي لا حبال يهوي بها في النار سبعين خريفا الامر العاشر والاخير من اسباب انشراح الصدر حسن الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام لان النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اشرح الناس صدرا واعظمهم خلقا وأرفعهم مكانة وهو الأسوة والقدوة كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وكلما كان العبد أعظم اتباع للرسول وسيرا على نهجه القوي صلوات الله وسلامه عليه كان ذلك أمكن في انشراح صدره وراحة باله وهناءة عيشه وسعادته في الدنيا والآخرة والإمام ابن قيم رحمه الله تعالى له في موضوع في انشراح الصدر وأسباب انشراح الصدر كلام عظيم في كتابه زاد المعاد ومنه استخلصت هذه النقاط العشرة العظيمة في أسباب إجراء الصف وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم الذي بيده أزمة الأمور وقلوب العباد أن يشرح صدورنا أجمعين اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا وييسر أمورنا اللهم لا تكن إلى أنفسنا طردا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمتنا